لآن ل ا شركه آ ن الله أ ب الهدى ح ل شركه دعويه ا ل ا ل ر ح م ن ا ل ر ب ح ي م ذات ل ك م ا ض م ي ن إ ي اجتماعي ك نعبد ك ن س ت ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بنيه موسوعه النابلسي ه د للعلوم الاسلاميه حق فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك, واستغفر لذنبك وسبح ا ت غ ف ر ل ذ ن ك و س ب بحمد ربك بالعشي والاذكار ان الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان اتاهم ان الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر, صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع لخلق ل ا س موسوعه ا ا والأرض ا ا ت خلق ل أكبر من ن ل ك ك ن أ النابلسي ا وما يعلمون ي ت و ا للعلوم م ى و ا ب ص ي ر ا ل ذ ي ن آ ن و الاسلاميه و ع م الصالحات ولا م ي ق ي ل ا ت ت ذ ك ر إن ا ل س ا ع ة ه ا ل ا ر ي ب فيها و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ؤ م ن و ن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 موسوعه النابلسي ل للعلوم ا ل ا و س ل ا م ا ء فتبارك ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن هو ا ب ل ح ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و فادعوه م خ ل له ص ي ن ا ل د ي ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن قل إ ه 私の思い出はあなたの思いあなたの思い出たの思いなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出あなたの思い出はあなたの思いはあなた م ن تراب ثم م ن ن ا ف ة ثم من ع ل ة ث م يخرجكم ط ف ل ا ثم ل ت ا م و ن ث م ل ت ك و ن و ا ش ي و خ ا و م ن ك م من من يتوفى ق ب ل ولتبلغوا أجلا م س م ى و ل ع ل ك م ت ع ل و ن هو ا ل ا ي ل ا م ي ه فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 ص ب موسوعه النابلسي ل ه حق فإما ر ي ن ع ض ا للعلوم الاسلاميه ن ر ن م م و ق ص ص ن ا ع ل ي ك و م ن ه م من ل س ق ص ص ع ل ي ك و م ا كان ل ر س و ل أن يأتي بآية إ ل ا بإذن الله فإذا الله جاء أ م ر ا ل ل ه قضي بالحق و خ س ر هنالك ا ل ل م ب ط و ن ا ل ل ه ا ل ذ ي جعل لكم ل ا أ ن ع ا م ل ت ر ك ب و ومنها ا منها ت أ ك ل و ولكم ن ف ي ه ا منافع للعلوم غ و ا ي في ه ا حاجة ص د ر ك و ع ل ي ه ا و ع ل ى ا ل ف ل ك ت ح م ل و و ن ي ر ي آيات ك م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 ك اسماء ن و ا ي ك ب و ن ف ل ج ا ت ه رسلهم م ب ا ل ب بما ي ا فرحوا ت ع د ه م ا ل ع ل م و ح ا ما كانوا ق بهم به ي س ت ه ز ئ و ن فلما رأوا بأسنا قاموا م و س و ر ن ا بما ك ن ا ب ه مشركين ف ل م ي ك ن ف ع ه م إ ي م ا ن ه م ل م ا ر أ و ا ب س ن ا سنة الله ا ل ت خلت ي في قد عباده و خ س ر ه ن ا الكافرون ك